بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسطى مع فضيلة العلامة الشيخ عصام البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الحلقة الماضية دكتورنا العزيز يعني أثرت نقطة أثارت الكثير من الشجون والنقاش والحوار تحدثنا فيها عن دوائر الانتماء قلنا فيها دوائر الانتماء في الوطن الواحد أو على مستوى الأمة وخصوصية الوطن في الأمة هناك دكتورنا العزيز من يحاول أن يهمش الوطن إلى حد كبير ما هي المساحة التي وضعها الإسلام لهذا الوطن نحتاج أن نجلي قليلا يعني قيمة ومكانة الوطن في شريعتنا وفي ديننا لعلي أؤكد على هذه النقطة هناك من الناس من يبخص الوطن وهناك من الناس من يقدس الوطن هناك من الناس من لا يعتبر الوطن شيء وهناك من يعتبر الوطن كل شيء أردت أن تكرمنا وأن تتحفنا في هذه الحلقة بشيء من الاستفادة حول هذا المضمون تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشكرا أبا محمد على إثارة هذا الموضوع الحي أذكر أن الشيخ حسن البنا مرة لما تحدث عن عن وطننا قال هنالك وطن صغير ووطن كبير ووطن أكبر فتحدث عن الوطن الصغير وهو في مصر وقال هو وادي النيل بشماله وجنوبه وتحدث عن الوطن الكبير قال هي الأمة العربية من المحيط إلى الخليج وتحدث عن الوطن الأكبر وأشار إلى الأمة الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا. كل هذا وطن. فالوطن يتسع ويضيق. تارة بامتداد العقيدة وتارة بامتداد الجغرافيا وتارة بامتداد القومية وتارة باعتبارات كثيرة مكون لهذا الوطن. حتى الوطن الذي هو الأرض التي نشأ الإنسان فيها وترعرع عليها. حبها. فطري مركوز في نفس الإنسان ولذلك يقال حب الوطن من الإيمان ونجد أن القرآن الكريم لفتنا لفتة تستحق التأمل حينما قال الله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلو أنفسكم أو يخرؤوا من دياركم فجعل قتل إخراج الإنسان من وطنه كقتل النفس إشارة إلى أهمية هذا الوطن مكانتي. ولذلك من قاتل دون أرضه فهو شهيد الأرض هنا تعبير سواء كان الأرض التي يملكها الإنسان في حوزته خاصة مم. به أو الأرض بمعنى الوطن الذي ينتمي إليه يعتبر الموت في سبيله والدفاع عنه والذود عن حماه ضرب من ضروب الشهادة مم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما غادر مكة قال والله إنك لا أحب بلادي الله إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك بلال كان ينشد ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحوله إذخر وجليل وهل أريدن يوما مياه مجنة وهل يبدوان لي شامة وطفيل يعني هذا أمر مركوز في فطرة الإنسان يذكرون هذا يعبر عنه بالانتماء بالانتماء وبالحب وبالسعي لخير هذا الوطن جميل. السعي لخير هذا الوطن أن تعمل لرفعته لنمائه لازدهاره لاستقراره لاستقلال قراره لعدم تمكين عدو يحاد. كل كل هذا يدخل في في حق الوطن على هذا الإنسان لكن الذي يعني أردت أن أشير إليه إلا أن هذا أمر طبعي مركوز في في في نفس الإنسان ولذلك الأشواق دائما نحو الأوطان وحينما يغترب الإنسان منها أذكر أن يذكرون أن عوف بن محلم كان نديما ومسامرا لطاهر بن الحسين وكلما أراد أن يعود إلى وطنه يستبقيه طاهر بن الحسين حتى يكون يعني في قربه وفي معيته ويأنس بجواره فتوفي طاهر بن الحسين وخلفه عبد الله بن طاهر ابنه وخرجا يتنزهان فمراء على منطقة الري وسمعاء صوت عن دليب فقال عبد الله بن طاهر ما أشجى هذا الصوت فقال له عوف والله إنه لصوت شجي، فقال له عبد الله بن طاهر قبح الله أبا كبير الهذلي حين قال ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوحه قال له عوف بن محلم لقد أحسن, الله لقد أحسن أبو كبير الهذلي لقد كان في هذيل مئة وثلاثون شاعرا وليس فيه مثل أبي كبير بالمناسبة هذه بنو هذيل أفصح العرب لسانا كما يقول حسان بن ثابت وقد أخذ عنهم الشافعي أخذ اللغة من بادية بني هذيل وحفظ ديوان الهذليين وفيه من الوعورة ما فيه ولذلك يقولون من حفظ ديوان الهذليين فقد تفصح بلا ريب وتهرتت منه الأشداق نعم. إشارة إلى تمكنه في اللغة ولذلك يعني ابن هشام الإمام إمام اللغة يقول كلام الشافعي لغة يحتج بها فقال لقد كان في هذيل 130 شاعرا وليس فيهم مثل أبي كبير فقال له عبد الله بن طاهر هل نسجت على منوال هذا البيت قال عوف لقد كبرت وكل ذهني وفقدت ما كنت أعرف قال بحق, بحق طاهر عليك إلا نسيت على منواله فهاجته الأشواق إلى وطنه وإلى أرضه وإلى تربته التي نما وترعرع فيها فقال في كل عام غربة ونزوح أمال النوى من وثبة فتريح لقد طلح البين المشت ركائبي فهل أرينا البين وهو طريح، وأرّقني بالري نوح حمامة، فنحت وذو الشج الغريب ينوح على أنها ناحت ولم تذر دمعة، ونحت وأسراب الدموع سفوحه وناحت وفرخها بحيث تراهما ومن دون أفراخ مهامه فيح ألا يا حمام الأيك الفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح عسى جود عبد الله أن يعكس النوى فتلقى عصى التطواف وهي طريحه قال له عبد الله وقد أثرت هذه الأبيات التي حن فيها عوف إلى وطنه وأرضه وتربته قال له أقسمت ألا أعمل خفا ولا حافرا حتى تعود إلى أهلك ودارك وطنك فقال له عوف يبن الذي دانت له المشرقان وألبس الأمن به المغربان إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان وقاربت مني خطا لم تكن مقاربات وثنت من عنان وهمت بالأوطان وجدا بها لا بالغوان أين مني الغوان؟ فقرباني بأبي أنت ما من وطني قبل الصرار البوان قبل الصِرَارِ البنان وقبل من عاية إلى نسوة أوطانها حران والرقمتان وقد وفته المنية قبل أن يصل إلى أهله. فانظر إلى تلك الشعلة المشتعلة من هذه المشاعر الدفئة الحانية تجاه الوطن عبدالوهابي بن نصر المالكي كان أحد فقهاء المالكية وكان رأس المالكية في زمانه في بغداد وقد نبت به بغداد على عادة البلاد التي تم بها الفضل من شدة المصغبة التي أصابته فخرج يلتمس الرزق ولكن كان حنينه مشدودا إليها قال سلام على بغداد في كل موطن وحق لها مني السلام المضاعف فوالله ما فارقتها عنقلا لها وإني بشطي جانبيها لعارف ولكنها ضاقت علي بأهلها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف وكانت كخل كنت أهوى دنوه وأخلاقه تنأ به وتخالف هذا, هذا الحنين إلى الوطن ولذلك ابن الروم كان يقول وحبب أوطان الرجال إليهم ومآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فحنوا فيها لذلك وأحمد شوقي يقول وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق إذا حب الوطن مركوز في فطرة الإنسان ومغروس فيه ولكن ألا يتحول هذا الوطن إلى أداة استعلاء كما قلت عصبية وأن لا يقفز بهذا الانتماء فوق الانتماء الأوسع الذي هو انتماء العقيدة والإيمان وأن يعلم ويدرك أن لهذا الانتماء حقوق وواجبات تترتب عليه فهذا هو الإطار الصحيح الذي توزن به قضية الوطن فلا الإسلام يلغي هذا الانتماء ولا يجرد المسلم من الإحساس به بل هو مركوز في فطرته ويسعى لخيره وفي ذات الوقت لا يجعله منقطعا عن أنواع دوائر الانتماء الأخرى التي يتسع لها وبالتالي يعمل لخيره ويعمل لخير أمته وبالتالي يقع هذا التناغم والاتساق دون قطيعة بين أن ينكفئ الإنسان على الوطن الصغير على حساب الانتماء للأمة الكبرى ولا أن يجعل الانتماء إلى الأمة الكبرى يحول دون التواصل مع الانتماء في الدائرة الصغرى وهكذا الإسلام يجمع بهذا التلون وهذا التنوع ليشكل عامل ثراء وخصوبة في هذه الرحابة الواسعة الشاملة المستوعبة أنا أستثقل جدا أن يأتي الفاصل وأن أوقف هذا الهدير وهذا الكلام الجميل فاصل ثم نواصل نعود إليكم مشاهدينا مع فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين شيخنا العزيز ذكرتنا أبياتك بقصة جميلة هكذا كنا نقرأها في كتب التاريخ عبد الرحمن الأموي الذي استطاع أن يكون ملكا في الأندلس يقال أنه حتى من شدة شوقه وحنينه إلى دمشق بلد أهله وأجداده يعني أخذ حتى الشجيرات من الشام وجاء بها وغرسها في داخل الأندلس أو إسبانيا الآن كما نعلم جميعا وكان يردد بعض الكلمات يعني يقول أيها الراكب الميمم وأرضي أقر من بعض السلام لبعض إن جسمي كما علمت بأرضي وفؤادي ومالكيه بأرضي قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي حالة من الحالات, الحالات الشعورية الوجدانية التي نجدها في كل إنسان يعني مخلص لهذه الأرض و لهذه الأوطان التي يكون فيها نريد أن نواصل معك نحن الآن أدركنا عفوا هذه ذكرتني أيضا بأبيات لطيفة لابن زريق البغدادي وابن زريق كان كلفا بحب وطنه و... وأهله ولكن اضطرت حالة البحث عن الرزق أن يفارق أهله فجسد هذا الشعور لما قال أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه ودعته وبودي لو يودعني صف الحياة وأني لا أودعه وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحن وأدمعي مستهلات وأدمعه وكم تشفع لي أن لا أفارقه وللضرورات حال لا تشفعه رزقت ملكا ولم أحسن سياسته وكل من لا يسوس الملك يخلعه ومن غدا لابسا ثوبا نعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه فهذا الشعور الدافئ يعني فطرة إنسانية يقرها الدين ويتيح لها يعني مسارات التعبير عنها وبالتالي نضع هذا الانتماء في سياقه الطبيعي دون أن نشعر بأنه يحيف على الانتماء الآخر كما قلنا شريطة أن لا يتحول إلى أداة استعلاء عرقي أو, أو عصبية أو شعور بمنطق اليهود ليس علينا في الأمين سبيل أو أننا شعب الله المختار أو نتفاخر على الناس عبر الانتماء إلى الوطن بما نملك من مال أو ثروة أو, أو نفط أو إمكانيات أو تمد على غيرنا من, من, من الشعوب الأرض فكلنا نلتقي على الأسرة الإنسانية العبودية لله والبنوة لأدم ونتفاضل بالتقوى وصالح العمل آه ولكن آه نجسد هذا الانتماء الذي هو جزء من انتماء من انتماء الأمة الواسع نرعى نرعى فيه هذا الـ هذا الـ هذا الانتماء ونقوم فيه بالحق نؤدي فيه الحق الذي علينا ونرعى الواجب المنوط بنا لأنه حتى في دائرة انتماء الوطن قد يعيش معك من يخالفك العقيدة ويخالفك الدين ولكن يرتقي معك يلتقي معك على آثرة الجغرافية هذه الحدود الأرضية فأيضا هذا هذا الانتماء يستوجب عليك حقوقا تزجي بها للآخرين ليس من باب التسامح أو ليس من باب المنح التي تزجيها للآخرين وإنما من باب الحق الأصيل لمن جمعتك معك معه شراكة الدار والوطن فتعامله بالبر والقصد ما دام مسالما لك استصحابا لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم وبالتالي هذه هي الحالة التي جعلتنا نقول للمسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب كانوا في الأول عبارة عن جالية وجالية من الجلاء كأنها هجر عابرة ثم تعود إلى أوطانها التي جاءت منها إما بحثا عن الرزق أو عن طلب العلم أو بعضهم قد طهض في دينه فوجد مراغما كثيرا وسعة ولكن بعد ذلك استوطنوا ومنحوا الإقامة الدائمة وبعضهم التجنس وبعضهم ولد له أبناء في تلك فأصبح مواطنا أصيلا فنقول له أيضا لهذا الانتماء حقوق وعليه واجبات ورفعنا شعار اندماج بلا ذوبان وخصوصية بلا انغلاق فهذا الاندماج معناها أن يتفاعل المسلم مع وطنه الذي يخالفه في عقيدته ولكن اندماجا إيجابيا تجعل المسلم يخرج أفضل ما عنده لهذا الوطن ويقدم له نموذج المسلم الذي يخدم هذه البيئة ويسعى لخيرها ولهدايتها والاستقرارها ولمصلحتها وفي نفس الوقت يحافظ على الهوية حتى لا تخترق ويتحصن بعقيدته وبقيمه التي تجعل منه عنصر دفق بالخير لهذا المجتمع الذي يعيش فيه وبالتالي أصبح المسلمون قد انتقلوا في بلاد الأقليات في بلاد الغرب من, من الجالية إلى, إلى التوطين إلى المواطنة والمواطنة مفاعلة بين الإنسان الذي يسكن هذه الأرض تعطيه من خيرها وثمارتها ووركاتها ويعطيه أيضاً يعطيها من جهده ومن تفكيره ومن عطائه ويصبح هذا التبادل هو الذي يحقق المفهوم الصحيح لمعنى الانتماء آآ آآ آآ للمواطنة الذي لا ينتفي يتنافى مع الانتماء لأمة الإسلام القائمة على أساس العقيدة ولذلك نحن وجدنا أن الحضارة الإسلامية وهي قد اتسعت حينما جاءت قضية الأسلم والتعريب حافظة حافظت فيها أجناس على الخصوصيات مع انتمائها للحضارة فمثلا دول شمال إفريقيا أسلمت وتعربت تعربت في لسانها وأسلمت دينا بيد أن أقباط مصر انتموا إلى هذه الحضارة الإسلامية لغة وثقافة وحضارة ولم ينتموا إليها دينا وهم جزء من مكون هذه الحضارة يعيشون في رحابها وتظلهم والهند والفرس والترك والمغول انتموا إلى هذه الحضارة دينا ولم ينتموا إليها لسانا ولغة وهناك من عاش في كنف هذه الحضارة حافظ على خصوصيته التامة وكفلت له لغة ودينا مثل الآشوريين والكلدانيين فوجدنا كيف وسعت عظمة هذه الحضارة التي بنتها هذه الأمة المسلمة الخالدة هذا التنوع في الألوان وفي الأجناس وفي اللغات وفي القوميات تعددت فيه دوائر الانتماء تتسع وتضيق وأصبحت أشبه بقزقزح ووسعت كل هؤلاء ومنحتهم من برها ومن خيرها ومن فضلها ومن كرمها حتى كانوا مدينين لها بالكثير من الخير ولذلك هذه من المفاهيم التي ينبغي أن تصحح عندنا حينما نفهم الأمة المسلمة ومعنى الأمة المسلمة أنها لا تحرج على المسلم أن يكون له دوائر انتماء أخرى ما دامت قائمة في سياق واحد يصدق بعضها بعضا وتتناغم في أجزاء هذه الأطراف كلها جميل أنا فهمت منك الآن دكتور إضافة الذي ذكرته وحضرتك أن يسعى الوطن الواحد أن تتعدد فيه الانتماءات وتتعدد فيه الثقافات وتتعدد فيه المرجعيات لكنه يستظل بظل بسقف واحد سقف نعم. وطني جامع تتلاقى عليه كل الأصناف والأطياف في هذا الوطن نعم هذا ما يعبر عنه بعد ذلك العقد الاجتماعي أو العقد السياسي الدستور. فيصوغ الدستور الذي يفصل الحقوق والواجبات لدى المواطنين ماذا لهم وماذا عليهم وقد تكون البيئة مثل ما كانت عليه دولة المدينة دولة مس... المدينة لم تكن, سلمًا. من ت... لم تكن سلما للمسلمين هاي. هي دولة فيها المسلمون وفيها اليهود وفيها المنافقون وفيها من الذين توافدوا عليها من بعد ذلك من نصارى نجران ونحو ذلك ولكنها أسست قاعدة جمعت أولا المؤمنين الملتقين على آصرة العقيدة والإيمان الذين آخى بينهم رسول الله سلم مؤاخات المهاجرين والأنصار هذه ما نسميها بالوحدة الإيمانية ثم بعد ذلك وادع اليهود وأقام ما يسمى بصحيفة المدينة التي هيأت العقد الاجتماعي والسياسي التي نشأت عليه العلاقة التعاقدية وهذا ما نعبر عنه بالوحدة الوطنية فالوحدة الوطنية لم تنافي الوحدة الإيمانية والوحدة الإيمانية لم تناقطها كذلك وعاش الجميع تصهرهم تلك البوتقة التي نظمها العقد السياسي والاجتماعي في ظل دولة المدينة التي شكلت سبقا تاريخيا لدولة قامت على التعددية وعلى التنوع تستظل بهذه المرجعية وهذا تأكيد شرعي يؤصل لمفهوم تعدد دوائر الانتماء فلا يغلو الناس مفهوم الولاء والبراء بحسبانه إطارا يفصل عن دوائر الانتماء جميل كانت حلقة شيقة جدا أتحفتنا بها, بها فضيلتكم تحدثنا فيها عن موضوع الانتماء والوطن والمواطنة واحتفاء هذا الدين بالوطن ومن غير تبخيس ولا تقديس من غير أن يكون كل شيء أو لا شيء إنما مفهوم جامع نافع كل الشكر والتقدير لشيخنا الفاضل فضيلة العلامة الدكتور إصام البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نلقاكم في الحلقة القادمة كل الشكر والتقدير لكم جميعا إلى اللقاء